الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الماده ا ل ل الرحمن الرحيم يسألك الناس يسألك الساعة عن قل إنما علمها عند الله وما الساعة فتكون وإن الحديثة عن اليوم ا ل آ خ ر ي م ل أ كتاب الله عز وجل ل أ ن ه يثمر تصحيحا للسلوك وتهذيبا للقلوب وتقويما للانحراف إ ن ا ل إ ن س ا ن الذي يضع ا ل آ خ ر ة أ م ا م عينيه وهي تسيطر على وجدانه وهي جزء من عقيدته وتفكيره لا شك أ ن ه أ ق و م الناس طريقه و أ ن ز ه الناس سلوكا واعف الناس لسانا و أ ض ب ط الناس أ خ ل ا ق ا اقترب للناس معرضون حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم محدد إ ل ا استمعوا وهم يلعبون بعث النبي صلى الله عليه وسلم إ ن من علامات ا ل س ا ع ة أ ن يبعث في آ خ ر الزمان نبي قال عليه الصلاة والسلام عليه وفيها ا ل س ان ل م ا ة فأخبر أ إذا ا ل من ا اشراط أن الساعه ارتفاع السفل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تذهب الدنيا حتى يكون أ س ع د الناس بالدنيا لكتة يظهر من لا قيمة لا له ي على الناس ويقود الناس ويتكلم في أ م ر الناس من لا, من لا قيمه له بين يدي ويكذب فيها ا ا ل ص د قال ويصدق ف ه ا ك ا ذ ويؤمن فيها ا ل ر ا ل و التالت يا الرجل ا ل افامنوا ي شؤون ل ع أ أ ف م ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون إ ن م ا الدنيا ف ن ا ليس للدنيا سجود إ ن م ا الدنيا كبحر يحتوي س م ك ن وحوت أنه لا ت ويقول م الساعة حتى م ا لهما المرأة يستحلون فيقول الحرى ويقولون م العلامه من علامات الساعه وشق من اسراف الساعه يسر تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تقدم لكم علامات ا ل س ا ع ة ا ل ص و ر ة ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام لله من أمة خير أخرجت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 تتصارع فيه معاني ا ل ح ي ا ة بين ا ل م ا د ة وبين الروح ف إ م ا ر و ح ا ن ي ة م ن ق ط ع ة و ر ه ب ا ن ي ة م ب ت د ع ة وميتافيزيقيه غ ا ر ق ة و إ م ا م ا د ي ة ط ا غ ي ة و د ه ر ي ة ج ا م د ة و إ ن ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي وسط فهي لا إ ل ى ا ل م ا د ي ة ا ل غ ا ر ق ة ولا إ ل ى ا ل ر و ح ا ن ي ة ا ل م ن ق ط ع ة إنها ان ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي لا تعني ا ل أ ي ا م ا ل م ع د و د ة ولا العمر القصير الذي يحياه الناس إ ن ه ا تعني ا ل ح ي ا ة ا ل ط و ي ل ة ت ب ت د إ ل ى ح ي ا ة البرزخ وتنتهي إ م ا إ ل ى ج ن ة و إ م ا إ ل ى نار وفي ا ل ج ن ة والنار تتلاقى أ ج ي ا ل عمرت ا ل أ ر ض حقبا م خ ت ل ف ة ففي ا ل ج ن ة آ د م وفي ا ل ج ن ة آ خ ر ولد من الصالحين من أ و ل ا د آ د م وهذا يعني أ ن ا ل ح ي ا ة أ ك ب ر مما ن نتصور و إ ن ح ي ا ة الترف والبزخ واستغراق الشهوات وموجات ا ل د ه ر ي ة التي تجتال وتجتاح أ م ت ن ا إ ن م ا بسبب ضعف ا ل إ ي م ا ن وفي ا ل إ ي م ا ن ضعف ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة يكون الفجور والتمادي في الطغيان يوم أ ن تغيب ا ل آ خ ر ة والتصور الصحيح ل ل ح ي ا ة والمعنى الحقيقي ل ل آ خ ر ة لما تغيب عن ا ل أ ذ ه ا ن يصبح ا ل إ ن س ا ن يسعى ويعمل ولا يعمل لدار يسعى لها تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و إ ن الحديث عن اليوم ا ل آ خ ر ي م ل أ كتاب الله عز وجل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 في ا ل ق ر آ ن و إ ل ا وفيها حديث عن اليوم ا ل آ خ ر باعتباره أ ن ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن و ع ق ي د ة من عقائد ا ل إ س ل ا م و ق ض ي ة من قضايا الغيب ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون إ ن ا ل إ ي م ا ن بالغيب فجر إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و ا ل إ ن ف ا ق والزهد فيما يملكون من المال باعتبار أ ن هذا يلقونه عند الله عز وجل و إ ن الحديث عن اليوم ا ل آ خ ر طويل و ا ل آ خ ر ة و ا ل س ا ع ة و ا ل ق ي ا م ة يشعرك ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه ا ق ر ي ب ة جدا ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن م ا علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ة ي ع ر ض و ي ق و ل سحر مستمر اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ولقد كثر السؤال من المشركين والدهريين الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة و إ ن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة ليس بمجرد القول إ ن كثير من ا ل سلوكيات المسلمين ؤ م من ن ن ي و ك ي ا ا ت ل س ل م في واقعنا تنبئ ب أ ن ه لا آ خ ر ة في حياتهم ه م ف يطعنون ت ع ا و وليس ن الحرام استهتارا وليس مجرد حرام مجرد ي ف ل و ه ضميرهم يؤنبهم ي ف ع ل و هذا خ في ة ويستترون ل الثوابت يجاهرون ا ب ف في س المسلمات ق ويتكلمون ويتكلمون ويطعنون العصيان ل عن عن ا ويزدرون في الغي ويتبعون الشهوات وينغمسون في الملاهي ويلهثون خلف الصوارف وهم إ ل ذلك الأمور ى غير كثير من من و يضحكون ويمرحون ولا تشعر بأنهم يقولون أنه و أ ن هنالك معادا وسؤالا وهذا واضح جدا في سلوكيات الكثير الا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن م انما علمها ع د الله و يدريك يسألك الناس علمها ن ا س ا ع ة قل إ ن ا ع ل م عند الله وما يدريك ك تكون لعل الساعة يسألونك الساعة أيان قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقت فقلت في السماوات والأرض لا عن أيان مرساها إنما قريبة تأتيكم و عند ربي في بغت أ من إلا بغتة ك أ ن ك حفي عنها ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا ن مرساها فيم انت أ من ذكراها إ ل ى ربك منتهاها هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا ف أ ن ا لهم إ ذ ا جاءتهم ذكراهم هكذا كان ا ل ق ر آ ن قويا في بيانه وواضحا في حجته التي يتكلم فيها عن ا ل آ خ ر ة ب أ ن ه ا ا ل س ا ع ة آ ت ي ة لا ريب فيها و إ ن الله يبعث من في القبور وهذه ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى في س ل س ل ة خطب اليوم ا ل آ خ ر التي تبعث في القلوب ر ح ب ة وتحرك نحو الخير وتفتح المشاعر الخير للإنسان آفاق الفضيلة وسارعوا ف ع ل الصالحات وهي حادي المؤمنين حادي يحد وهي الى, إلى مغفره من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض و ع د ت للمتقين والحديث وهي الصورة والكبرى وأشراطها الصورة الساعة بأشراط الساعة علامات الساعة منها علامات الساعة أبدأه عن فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م بغته فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا وينبغي أ ن نعلم لنخاف أ ن من أ و ل ى أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يبعت في آخر الزمان نبي قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين والساعة كهاتين علامات والسلام نسم الساعة يبعت عليه بعثت والساعة بعثت الساعة قال الصلاة بالسبابة والوسطى وقال وأشار أي في في حديث في آخر بعثت في آ خ ر ا ل س ا ع ة ب ي ن وبين ا ل س ا ع ة الشيء القليل ف إ ذ ا كان بعثه صلى الله عليه وسلم من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة فما بقي من ا ل س ا ع ة و هو الذي يقول أ ع د د ستا بين يدي ا ل س ا ع ة في حديث عوف بن مالك ا ل أ ش ج ع الذي في البخاري ذكر موته صلى الله عليه وسلم موته علامه من علامات ا ل س ا ع ة وقال وفتح بيت المقدس وموتان ي أ خ ذ فيكما ت ق ع ا ص الغنم ثم ذكر ه د ن ة بينكم وبين بني الاصفر أي بينكم وبين الروم وبينكم وبين الكفار حتى إ ذ ا هذه ا ل ه د ن ة تفجرت وكان ذلك على أ ع ق ا ب نزول عيسى عليه السلام إ إن ذ أ ن ن ا ن ه ا د ن ه م ونقاتل ويكون بيننا وبينهم صلح يا سبحان الله يثير هذا الحديث تساؤلات ع ج ي ب ة هل يمكن أ ن يصطلح العالم ا ل إ س ل ا م ي مع أ م ر ي ك ا ومع أ و ر و ب ا ثم يتحدون وتتحد جيوشهم ب أ ج ل مسميات ك ث ي ر ة السلام العالمي وغيره ولكن ت أ ب ى العقائد الا أ ن تتفجر و ت أ ب ى المواقف إ ل ا أ ن تتفاصل ف إ ذ ا بهم يرفعون الصليب فيعدو مسلم على من رفع الصليب فيقتله فيتقوم حرب بيننا وبين الروم منها يقتل ف ت بيت ح ا ل م د جديد س من ي و ق فيها اليهود ويكون فيها الدجال وينزل فيها عيسى عليه السلام وعندها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ ت و ن ك م في ثمانين غايه ة راية راية أي في ثمانين جيش عريض عليه في الحديث يقتل خير الف اثنى ثلث منهم نقاتلهم وسلم منكم هم قال الله هذا الشهداء ا إنه عند عشر على كل عشر صلى ل ل وينهزم ث ل ث لا يتوب الله عليهم أ ب د ا ويثبت ثلث يفتح الله على أ ي د ي ه م هم خير الناس يومئذ على ا ل أ ر ض وثم أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم ببعض الذين ي أ ت و ن بالبشارات ب أ ن هذا الجيش قد انتصر و أ ن الدجال قد قتل قال وياتونكم أ ويأتوكم ت و و ن ك م عشرة ف ر يثير س وهذا الحديث أيضا يثير أيضا س ا ا ؤ ل ت ت ي أ ع ش ر ة ف و ا ر س على على خيولهم على خيولهم يعني يمكن في آ خ ر الزمان مع نزول عيسى والدجال أ ن تتحول ا ل أ ر ض من جديد إ ل ى الخيول قال ولو شئتم ل أ خ ب ر ت ك م باسمائهم أ س م ئ ه م و أ ء آ ب ا وقبائلهم و أ ل و ا ن خيولهم صلى الله عليه وسلم ليخبرنا أ ن ه م حتى حتى هؤلاء الذين ي أ ت و ن العشر ف و ا ر س ربما لم يولدوا بعد ولكن عند رسول الله أ ن ه يعرفون ب أ س م ا ئ ه م و أ أبائهم وأسماء قبائلهم وحتى ألوان س م قبائلهم ا ء وحتى خ ي و يرتبونها إن أشرط الساعة ينبغي أن نؤمن بها وهي ل التي الساعة ه بها م نؤمن ت ينبغي أشرط إن أن ف ي د ا ل م م ؤ ن أنه في ي ص د ق ايمانا ل المصدوق صلى الله ل ص ا د ق ع ه و س ل في كل م قال ويزداد ا ي إ م على إ ي م ا ن ه بصدق نبوه رسول ل ل ا صلى صعد الله عليه وسلم قال اليمان عذيفة فقد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم المنبر فخطبنا فحدثنا عن كل ما هو كائن و إ ن ي لاعرف أ الحديث ة و أ ن س ا ه ثم أ ذ ك ر ه كما ينكر أ ح د ك م الرجل يعرفه حتى إ ذ ا لقيه عرفه باسمه قال أ ح ي ا ن ا أ ع ر ف كل ا ل أ ش ر ا ط ولكن أ ن س انساها ه ا فإذا جاء شرط م أشراط ا ل ع عيني ة أمام ذكرت ذ كأنه قيل لي وقال بن الأخطب بن قيل وقال لي البالحة عمر رضي الله تعالى ا ل عنه ن أ صلى ا ا ر و ح صيح د ي في ث ص مسلم قال ل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا فما نزل إ ل ا عند أ ذ ا ن الظهر فصلى بنا الظهرة ثم صعد فخطبنا فما في فخطبنا صعد العصر صلى العصر صعد الظهر المنبر نزل إلا المنبر الشمس حتى بنا بنا غابة عند العصر في يوم واحد ثم صلى بنا العصر ثم ثم يوم ثم نزل فصلى من المغرب ثم انصرفنا فحدثنا بكل ما هو كائن أ ح د ث ه ب أ ش ر ا ط الساعه امام ج ب ر ي ن لما قال له و م ن م س ؤ و ل عنها ب أ ع ل م من السائل قال حدثني عن أ ش ر ا ط ه ا وعن إ م ا ر ا ت ه ا قال أ ن تلد الامه ربتها وفي هذا دلاله على ك ث ر ة العقوق أ ن تكون البنت ا ل م ت ع ل ل م م ة ا ث ق ف ة التي جاءت م ت ع ب ة من ا ل ج ا م ع ة أ ن تقول ل أ م ه ا ضع الطعام أ و ائتيني بالشراب أو يفعل كذا هذا أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها و أ ن ترى العرب ا ل ر ع ا ا ل ف ا ت العرات يتطاولون في البنيان تحدث عن أ ش ر اشراط الساعة و أ الساعه ة كثيرة الساعة أشراط من قلنا ن أ إذا تحدثنا بعثته موته ضيعت فانتظر حديث عن وعن وعن بن من الأمانة أولا ما مالك أشراط الساعة إذا الساعة عوف في وسئل صلى الله عليه وسلم عن ضياع ا ل أ م ا ن ة ف أ خ ب ر إ ذ ا وسد ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه فانتظر ا ل س ا ع ة وفيها أ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ارتفاع ا ل س ف ل ة قال عليه الصلاه ة والسلام لا ت ذ ب الدنيا ي حتى ك والسلام ن أسعد ن ا ب ا د ن ي لكع لكع بن لكع أي ن الناس ويقود الناس, في أمر الناس من لا له على ويتكلم الناس لا له قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الجامع الصغير قيمة ويقود قيمة يظهر في في صحيح أمر من قال بين يدي ا ل س ا ع ة ل م ا يقولك بين يدي ا ل س ا ع ة معناها ا ل س ا ع ة قبلها ب ش و ي ة الكلام ذا معناه قدام ا ل س ا ع ة وعلامات ا ل س ا ع ة بين يدي ساعتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق الصادق ما عنده ق ي م ة في المجتمع مشدد مش وزر ودغي ما بينفع مع الناس بين يدي ساعتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ازور كذب عليهم وبعدها يصوت له ويؤمن فيها الخائف م زون ع ا ر ي ن الحرام ويخون ي و ي فيها الامين وينطق فيها ا ل ر و ي ب ض ة قال وما ر و ي ب ض ة يا رسول الله قال الرجل التافه التافه التافه دا قالوا الرسول ما قالوا زور الرسول قال التافه عشان ما تقولي ل الكلام دا ما في أ خ ل ا ق و أ د ب مؤدبين أ ك ث ر من الرسول الرسول قال كلام دا ا ل ص ح ا ب ة في منبر س أ ل و ه عن ا ل ر و ي ض ة قال الرجل التافه يتحدث في شؤون ا ل ع ا م ة حتى ن ا س ب ي ت س ل م الدكتور في الصحف دين يوم ا ل م ر أ ة العالمي ويقول لك البنات الكون ز ر ك و ا عنده علاقات غير م ر ت و ا ما فيها ح ا ج ة الناس ما يشددوا ساكن والكبت الجنسي وشلو ما عارف حسنا منه مؤهلات و شلو ا ل ر و ي ب ض ة وما أ ك ث ر ا ل ر و ي ب ض ة في عصرنا الرجل التافه يتحدث في شؤون ا ل ع ا م ة يا سلام يا سبحان الله والله فعلا رسول الله اي حدا قال السبع و أ ي كلام قاله هو فعلا من أ ص غ ر ا ل س ا ع ة ولا بد يتحقق ما كان قاعد في زمنه ما ك ا ن ف ز و ل تافه يتكلم التافه معناه لا ق ي م ة له يا اخي نسوان تكلمت في شؤون ا ل أ م ة والجهاد و ا ح د ة ما عنده موحلان تقول ده حلال وده حرام تكلم وعلى يوم ا ل م ر أ ة العالمي و ا ح د ة كتبت في ا ل ج ر ي د ة قالت لين نثواني أ ح م ل لين نثواني تعبا قالت شوف عليك الله يا خداع معقول يكون اعتراف منطقه موضوعي ل أ ن الله خ ل ق ه عشان تحمل عندها ريح م ر المراه ا عنده كيف يعني ي كيف و ن ك يعني عشان, عشان هي تتولد هي حجات كيف في دنياي د ما بين ريح ا م ر ا ه يا خي معقول في ا ل ص ف ح ة ا ل أ خ ي ر ة في ج ر ي د ة ا ل ص ح ا ف ة والله فعلا ينطق فيها الرويضه ب اي دول ا شرع واي دول اتكلم بدون مؤهلات والدين كلا مباح اي دول ينظفون بين يدي ا ل س ا ع ة سنوات ا ل خداعات وفي الصحيحين لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يبعث كذابون دجالون من أ م ت ي قريب من ثلاثين كلهم يدعي أ ن ه رسول الله كثرت الدجالين و د ي ن كثر ظ ه ر ه ا ل ق ا د ي ا ن ي ة ف ر ق ة م ن ت ش ر ة و ب د أ تظهر في السودان يقولون أ ن أ ح م د ا ل ق ا د ي ا ن رسول الجمهوريون يقولون أ ن محمود محمد طه رسول وكان يقول والفتر الجمهوري ايضا ب د أ يبعث من جديد في ديارنا هذه مشاكل لكنها صدق ا ل ن ب و ة وعلامات ا ل س ا ع ة وعلم من أ ع ل ا م ا ل ن ب و ة و م ع ج ز من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يقول الكلام ويظهر بعد آ ل ا ف السنين كما قال بحذافيره صلى الله عليه وسلم وهذه أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ومن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة كما في الصحيحين أ ن يظهر الجهل ويقبض العلم ويظهر الزنا ينتشر الزنا بين الناس وتكثر الفتن الفتن يفحص لما فتن دارفور والشرك وفي العراق وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن ومشاكل و أ ف ك ا ر م ن ح ر ف ة ومناهج ب ا ط ل ة وصحف م س م م ة و إ ع ل ا م مدمر في فتن نفتن و... بكده وفي حديث السنوات الخداعات في ن ه ا ي ة الحديث قال و ت ش ي ع ا ل ف ا ح ش ة ظهور الزنا وكثرته من ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة بل اخبر صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يقوم الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة ف ف ي ت ر ش ه ا فيفترشها في الطريق زينة ي ي الشوارع قال ف ف في الطريق حتى ا ل آ ن تلقى واحد ماشي بعربيه و ا ق ف ة و ا ح د ة م ط ر ف ة ت أ ش ر لو يجي فلا ي ش ي ل ه ماشي في الشارع ش ا ل ا في ن ه ا ي ة الشارع نزلت في ن ه ا ي ة الشارع وقفت في الصيد الثاني لو ا ح د ت ا ل ث ش ن ي المرد م ا له والناس ا ل ل ي ب ش ر و ا دزن الشوارع ذاته حتى ي ف ر ش ه ا في الطريق فيكن خيارهم يومئذ من يقول لهما هلا هل وريتها خلف هذا الحائط يقول له لو سمحت ش ي ر بس وديان ا ل ح ي ط ة أ ب ع د من الشارع في ا ل ن ص ر ي ه م ش و على الحيطه يقول له ا م ش و على ا ل ح ي ط ة ي ق و ل له قال هذا في مقام أ ب ي بكر وعمر فيكم د ي ا الناس المصلحين المصلحين يقول له لو سمحت ه بس يحمل الشارع شويه ما بس على ا ل ح ي ط ة ي ق و ل غ رواه ابو يعلى في مسنده والحديث صحيح ان يظهر الزنا وان تشيع ا ل ف ا ح ش ة وليكونن من امتي اقوام يستحلون الحريه ع ن ي والحريرة الزنا والخمر والمعازف قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين يدي ا ل س ا ع ة ظهور القلم القلم ينتشر والجهل ينتشر حتى غ ر ي ب ة مفترض القلم يكون ضد الجهل لكن ق ل م ما بيزيل ب ل م القلم ر ي ح ينتشر في اخر الزمان قلم ما بيزيل قلم اي دور كله لو سمحت قلم طوال الديكره ا س أ ل عن نواقض الوضوء ما حيعرفها ولكن م ج ب ان يكون هناك افعال جهل يجب ان يكون هناك افعال جهل يكون ه ا ك جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل ا ه ل جهل ج ل جهل ي ه ل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل ن ه ل جهل جهل جهل جهل جهل ج ل جهل ل جهل ج ل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل جهل ل جهل جهل جهل جهل جهل جهل ي ه ل جهل ج م ي ا ت و ا ل ح ب ل ب ا ت ي ع ر ف و ا ا ل أ ص و ل كيف ي تامل ع و ا كيف يستقبلو ا ا ل بيف كيف تتحشم كيف تتعامل مع الرجال ب أ د ب و بحياه ودمك ه م ن يفقد عند الجامعيات و ي ق و م و ج و د ع ن د الحبوبات أ ي ه م ا أ ع ل م ا ل ح ب و ب ة و ل ا ا ل ط ا ل ب ه حتكون الحبوب ة أ ع ل م ب م ق ا ي ي س الشرع والطالب العلم ب م ق ا ي ي س القلم و ل ك د ه ق العلم بماكايز القلم ا ويسرعت بين اي ساعتي ظهور القلم والله ش ي ء ع ج ي ب لك و ي ك ث ر الحرج العجيب ه ر ج ويكسر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل حتى يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل وفي بعض الروايات يتناكر الناس كل ا يقول لك ويسين ب ي أ خ ذ و ا ج ر ا مع بعض ف ج أ ة يتناكر إجباء لا, لا, لا يعرف ولا تعرفوا فيقتتلونه ك أ ن ه لا يعرف أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر والله ح ا ج ة غ ر ي ب ة وماذا ارفور منها ببعيد ياخذ الفرشم الله يستر من الناس دون قرد ياخذوا قرد يبيع و ي س ت ر ي في البلد بقى الرئيس قبل ما يبقوا ر ئ ي س ا ت يعقل اتفاقات والله و انا ل ل ه أ خائف يضبحون في الشوارع والعاقل من اطعر بغيره هل ا ل ص ر ب فعلوا في الوسط ب والهرسك ما فعلوا ما كنت خير إ ن ه كانوا دولتين مجاورتين لا ا ل ص ر ب والبوسنيين كانوا واحد البوسنين ك ا ن و ا لي نستغربنا بناكل معاون ونشرب معاون ويضحكوا معانا قالوا يوم وجونا بجيوش ك أ ن ه م لا يعرفوننا والله أ ن ا أ خ ش ى يطبحون في الشوارع زي ما ب ي ع ر ف و ن ه ويكون الواحد شغال معاك وعارفك لكن لما, لما تجي ساعه ا ل ص ف ل بتاعته قد ي ن ك ر ه والله ولا يجيب ل ك خبر و أ و ل من يقتلك ويدور عليك انت البلد دي ف و ض بقت ياخي أ معقول أ ن ا ما أ ع ر ف ا ل ح ك و م ة الشي م ص ب ر ة على اتفاق السلام مقتل بك رجل جون ق ل ن أ ظ ه ر نواياه ربنا خلا قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر ما شاء ق د ا ت ف ا ق ا ت وكتب وعمل مع ا ل ش ر ك ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة دي و ش ر ك ة إ ن ج ل ي ز ي ة م غ م و ر ة وبدا يعمل ويرفض في الاتفاق ن ق ط ة ن ق ط ة يا اخي فانبذ إ ل ي ه م عهدهم على سواء قلنا ق ط و ا ل ا ت ف ا ق مع السلام حرف ي حرف ي الجنوب ده يرونه دون الجنوب كان ب ق ى ا ل جنوب د ا دونه نحن نضيع يعني زمنا في شنو في لا شيء والله أ خ ش ى من الحرب ا ل أ ه ل ي ة التي تكلم عنها النبي صلى الله هو ا ل ي ه وسلم الهرج بفتح ا ل ه ا ئ ي وتسكين الراء الهرج وليس الهرج الهرج وهو ان يقتل الرجل ولا يدري فيم ا قتل ت ر ص ا ص ة ما عرف ي ق ا ي م ن ولا قصد ن ك لكن يقتلوك لما الحكايه جوط هذا من أ س ر ا ت ا ل س ا ع ة وبين يدي ا ل س ا ع ة كما في حديث ابن مسعود في المسجد قال عليه الصلاه والسلام بين يدي ا ل س ا ع ة تسليم ا ل خ ا ص ة تسليم ا ل خ ا ص ة وتسليم ا ل خ ا ص ة يعنى به كما قال عليه الصلاه والسلام أ ن يسلم الرجل على الرجل ل ل م ع ر ف ة الناس مسلمين ا ل و السلام بنذكر في ا ل ا ر ع د ا ازر كما بيعرفك وسلم عليك ده م ع ن ى تسليم الخاصه يعني يسلم الرجل على الرجل ل ل م ع ر ف ة أ و يجي ماري الخمسه الاف الواقفين بدل ما يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يقول له اين يا أ ب و حميد بس و ا ل ب ق ي ة ما يقول له السلام عليكم ده علامه من علامات ا ل س ا ع ة هو يقول له م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته كيف يا أ ب و حميد بعد ه ا يخصه اما إ ذ ا سلم تسليم ا ل خ ا ص ة هذا من أ س ر ا ط ا ل س ا ع ة بين يدي ا ل س ا ع ة تسليم ا ل خ ا ص ة وفشو فشو فشا ي ع ن ان انتشر وفشو ا ل ت ج ا ر ة حتى تشارك ا ل م ر أ ة زوجها في ا ل ت ج ا ر ة ا ل م ر أ ة ت ا ج ر والراجل ت ا ج ر ويبيع من البيت حتى تشارك ا ل م ر أ ة زوجها في ا ل ت ج ا ر ة ويلقى الشح يلقى ا ل ش ح ا ل أ ن ا ن ي ة تنتشر ا ل أ ن ا ن ي ة بين الناس بل من أ ش ر ا ت ا ل س ا ع ة ظهور الفحش والتفحش وسوء ا ل م ج ا و ر ة و ق ط ي ع ة الرحم ده برضو من علامات ا ل س ا ع ة وده ك ل موجود راجل ويلقى الشح بين الناس والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة إ ن بين يدي الساعه أ ن يكون الناس إ خ و ا ن ا ل ع ل ا ن ي ة أ ع د اعداء ء السريغة دي كل يا أخواننا أحاديث المصطفى كل دي ل الصلاة والسلام وهي نور والله ل ي وهي ه ا نور ح ي ث ل ل يقول الرسول كلام الناس ظاهر لو ي قال ينطق وكلام ظاهر عالم كلام ظاهر وكلام الرسول مسبوك في سبط ياخد السريره ا واضح فقال ا م ل بين يدي ا الناس إخوان العلانية أعداء ا ع ة أن يكون ل س ا كيف الحال و م ش ت ا ق ي ن ا و ل ما ت م ش ي اولا ز و ي ك و ق ك ل ت م ش ت ا ق ي ن د ه ي ق ومشي ل ا ب ن ك ل ب ز ا ت ه د ا ر حرمي ا ي ك ل م ا ل ن ا س الماو ولو ز و ر ده س ا ف ر جنيه ا كولي ق و ل له ما شوفو ز ه ي ق ومسكيك ل له ن د ه م ض ا ب لنا ز و ده ك ع ت وماتت تناجي الاحباب ومستجين وين وطولتا وماتتكت عمينا ومشي بورات ودا حرمي كبير د م علامه سعداء الدفاع الاجتماعي لا بين يدي ا ل س ا ع ة أ ن يكون الناس إ خ و ا ن ا ل ع ل ا ن ي ة في العلانية إخوان اعداء ل ل ا إخوان ن ي ة أ ع ا ل س ر ي ر ة لكن بجوا بكره بعض لكن اي زول بور التاني الوش ا ل س م ح و ا ل ا ب ت س ا م الصفراء وهكذا هذه من علامات ا ل س ا ع ة ومن علامات ا ل س ا ع ة كما قال من اقتراب ا ل س ا ع ة انتفاخ ا ل أ ه ل ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وانتفاخ ا ل أ ه ل ة يراد به أ ن يظهر التغير في السنن ا ل ك و ن ي ة والمخلوقات ا ل ض خ م ة ت ب د أ تتغير استعدادا ل أ ن تكور الشمس و أ ن تخسف القمر و أ ن يجمع الشمس والقمر ل أ ن تتبدل ولذلك قال ا ت ف ا ق ا ل أ ه ل ه ان يرى الهلال لليله ولكنه منتفخ فيظنه الناس لليلتين يشوفوا هلال كبير يكونوا ي ح ق يوم واحد لكنه ظاير كبير و ل انتفخ ح ا ماكلين رمضان اهلال يوم يقول لك في يقول و ب د أ يطرا عليه التغير استعدادا لتغير اكبر وتبدل اعظم يشمل الكون كله بكائناته ا ل ض خ م ة بدءا من سماواته وارضه وشمسه وقمره ونجومه التي تنكدر وجباله التي تنسف وبحاره التي تسجر وعشاره التي تحشر و إ ل ى غير ذلك من العلامات التي سوف تظهر وهي من أ ه و ا ل ا ل ق ي ا م ة و إ ن من أ ش ر ا ط الساعه ة كما قال ل ع ي ان ل ل والسلام ص ا ة أ يتباهى الناس في المساجد المساجد الملوه ن ا س ي من باب تعظيم شعائر الله وهذا ا ل طيب جميل ولكن يتباهوا يقول لو جامعنا أ ح س ن من جامعكم علامات الساعة. لكن هناك من ي د م و الجوامع ا ي ع ن ي ق و ل خ و ان الناس ا ل ل ي ع ن د ه ن انصاف ومؤمنين كل ما ي ج ي و الجمع ة و ا ل ه و ا ل بارد د يضربون يدعون ل ز و ل يدعون المكيفات هذا أبصد شي أ ب ص ف شيء ه من ا ل ارصف شيء م ت الانصاف ح ي ق و ي ا ل ل ل جاب م ك ي ا للمصلين بتاعنا في يوم ا ل ج م ع ة وفي ب ق ي ة الصلوات يضربنا الهوى ا ل س م ي د ا يا الله ما يعرض على النار لا في قبره ولا في قيامته ولا يرى حثيثها الناس و ل ا اللي س ه م و ا كلنا و بنولنا ي مصلى النساء و أ س ه م و ا ب أ ي شي ء ت د ع و ل ه ربنا ا ل ز و ل البنى ل أ ب و ه المظله القاعدين ف ي ا ل ن ا س دي حب يعني حب ما ننساه ا ل ا ص ل هو عمل لله و ل أ ب و ه أ س أ ل الله, الله انو كذب الناس ي ب ع د في الظل م والد ي ك و ن ف ي روح وريحان مع رب غير غضبان عليهم اخواننا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين يدي ا ل س ا ع ة أ ن تتخذ المساجد وصفا وطرقا المساجد بس حتى قال في بعض الروايات هذا حديث وإن الرجل لا يجتاز بالمسجد لا يصلي فيهم قالت ج ي ن ا س يخش و الجامع ا في ناس بيجامع للعجب بعدين هم يكون مرصلي أ ص ل ا وبعدين غضبان من الناس اللي عملوا في الجامع يقول ذاته يعني يقولوا زاتو يعني تلترون ذ ا ت و كفرهون يعني تكرهون يحمى تعملوا ج ن ب البيت وريحنا هم كوزه جان لكن في نفس الوقت عنده ع ل ا ق ة ا ج ت م ا ع ي ة مع زول ا د ع و د ه يجي الجامع يخش بغني طوالي غ يغنيه ن جنب ي يخش ه ج الباب طواله لا اصلي ركعتين ولا اصلي ذاته د ه جاي الجامع طريق بس أ ن تتخذ المساجد طرقا و أ ن تتخذ المساجد للوصف يقول لك ا ل م ن ا س ب ة في المحل الفلاني جوار المسجد الفلاني ا ك ت ب ا ه في الكرد ويجتاز الرجل بالمسجد ولا يصلي فيه وفي بعض الروايات فلا يركع فيه ركعتين تحيه مسجد ركعتين يصلي ه ا نحاسوا شنوه هذا من أ س ر اسراط ا ل ا ع ة ومن أ س ا ل س ا ع ة في حديث الطبراني الذي هو في معجمه الكبير و ا ل ص ي و ط في الجامع الصغير وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيكون في آ خ ر الزمان ش ر ط ة والله الرسول قى ش ر ط ة عشان ما تقول كم دخلت أ ن ا من عند ي زدته د ه الحديث د ا ي ب ل سيكون في آ خ ر الزمان ش ر ط ة ي غ ض و ن ي غ ض و ن ا ط ل ع الصباح في غضب الله ويروحون في ص خ ة الله ا ط ل ع الصباح الله غبان على وجرا جعل مسا الله, الله ص ا خ ط عليه و ا ل ف إ ن استطعت أ ن لا تكون من بطانتهم ف ف ع ل أ و و ع ق د ت ك و ن مع ا ل ن ا ز ل قال لك و د ل منه دينا ل ش ر ط ة مش كل ا ل ش ر ط ة والله فينا ا ل ش ر ط ة فعلا دارين يحافظوا على أ م ن المجتمع وعلى استقراره وعلى س ل ا م ة المواطنين وفينا ا ل ش ر ط ة يستغل انه ش ر ط ة يا أ خ ي قام الشكل في محل بجلاليب الناس ك ل ه بجلاليب واحد طلع ب ط ا غ ة خمسه ا ن ل طلع ب ط ا غ ة ك ت ن ا ا ل ش ر ط ة شنو ده ا ح ص ل شنو خمسه ة أ ي ايه طلع ط ب ا ق أ يدري ا ا سوق الناس ا ل ت ا ل ي والدون ولا يورون ا ل ن ه و ز و ا ل ش ر ط ة كلهم طلعوا بطاقه ا ل المسألة دي ش ر ط ة ا ل ظ ا ل م ة أ و ل م يقل مع التبرد صنفان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا يعني ل س ه ماجو ا معناها جوا في ا ل آ خ ر وجوا في ا ل آ خ ر معناها القيامه ح ت ق و م رجال ب أ ي د ي ه م سياط ك أ ذ ن ا ب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات معاريات مائلات مميلات لا ي د خ ل الجنه ولا يجدن ر ي ح ه إ لانهن ف إ ن ه ن ملعونات هن المنافقات لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها إ ل ا كما سال الغراب ا ل أ ع ص م كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيكون في آ خ ر الزمان ش ر ط ة ي غ د و ن في غضب الله و ي ر و ح و ن في ص خ ة الله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله يعني ناصدم رسمي مما يملك الله غبان عليه م ومما يجعل ر ا ب ي ت شايل حاجات برضو الله صاخت عليه م دي من أ ش ر ا ق ا ل س ا ع ة و ذ ي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا و إ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة تقارب الزمان وتقارب ا ل أ س و ا ق كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتقارب الزمان وصفه صلى الله عليه وسلم ب أ ن العام يمضي كشهر و أ ن الشهر يمر ك أ س ب و ع و أ ن ا ل أ س ب و ع يمر كيوم و أ ن اليوم يمر ك س ا ع ة و أ ن ا ل س ا ع ة تمر كاحتراق السعفه ا ل س ا ع ة ه تحت النخله بس م س ا ف ة إ ن ه تولع وتنتهي اليوم انتهى هذا من علامات ا ل س ا ع ة وتقارب ا ل أ س و ا ق اختلف أ ه ل ا ل ت ف س ي ر في تفسيري تقارب ا ل أ س و ا ق قالوا تقارب ا ل أ س و ا ق يدل على س ر ع ة المواصلات و س ر ع ة التقنيات د ا تشحن ح ا ج ة من أ ي محله في العالم الآن التلفون م ش ح لك سوق دبيده زمان كان بعيد ح سوريا يمكننا ان نطلق في سب دبي و ي م ش و ي ج ي طوال ا ن ي ي و م وسوريا خليها زود سوريا د يمشي أنه و ا مثل ش المناجش سوريا دي زي المناجش سوريا أكثر من ذاته. م ن م ن ظ و ر ة ذاته سوريا يستلم م ن ظ و ا ق ذاته سوريا د يستلم في منظوره ي ا ت ه سوريا ي ق و ل لك ده ت ق ا ر ب ا ل أ سوريا ي ب ع ض ه م ي ق و ل ك ذ ا د ا ل أ سوريا يستلم منظره ذاته سوريا يستلم ا ن ظ ر ه ذاته سوريا يستلم منظره ذاته س ر ع ة الاتصالات والتقنيات والمواصلات التي تقرب من أ س و ا ق الناس والله اخوانا أحاديث هذه ا ح ر ث ع ج ي ب ة و أ خ ت م ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى ب أ ن من أ ش ر ا ط الساعه تشبب المشيخه ة تشبب المشيخة زور كبير ماذا يغتنع عنه كبير زور عجوز ماذا يغتنع ن كبير يغتنع امشي زور عجوز عجوز عنه ماذا اجعل الصبغه ا ل س و د ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون أ ق و ا م من أ م ت ي يخضبون بالسواد في آ خ ر الزمان قوله في آ خ ر الزمان دل على أ ن و دهشت ص ع ب كحواصل الحمام لا يريحون ا ل ج ن ة ولا يجدون ريحها يعني كحواصيل الحمام الحمام بطل الحمام قال ليك الزول يقول أ و ل ح ا ج د إ خ و ا ن ن ا دا وصف ما قلت أ ن ا برضو قالوا السلف قال ليك ب ح ل ق ه ديكوم كلها ويترك الذقن وبعد الذقن دي يخليها سوداء يقول ليك يعمل لها ي ص ب غ ة س و د ة ب ع د ذ ا الزول ما بتعرفو عمره كم س ن ة يجيك يا زول ي ق د ر وماشي تقول له ز و ل د ه ما شاء الله شباب خاصك ة د ه لو ع ي ا ل ثاني ولا ثالث الكلام هذا كحواصل الحمام وما قال لك ا ل ل ح ي ة كلها قال الذقن يعني اخوانا ا ل ل ح ي ة كلها ا ل ل ح ي ة اللي هي ب ت ب د أ من ا ل أ ذ ن إ ل ى ا ل أ ذ ن دي اللحيه الذقن اللي ه تحت الحنك ابن الجوزي قال ده قال إ ن ه يحلق العوارب ويخلي الذقن وبعد ده ينصيلها ي ا ل ص ب غ ة السوداء ده حواصل الحمام بس يهوزته قال رسول الله كان ده فيه ده حواصل الحمام زي ما ق ا ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سنة داود وفي صحيح مسلم قال اجتنب غيروا شيبته واجتنبوا السواد الصبغه حرام واللي دل على, على حرمتها اشد تاكيدا قوله عليه الصلاه والسلام من غير بالسواد سود الله وجهه يوم القيامه ايضا الحديث في السلسله الصحيحه هذا يدل على تحريمها أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م أ ك ث ر يقينا و أ ع ظ م إ ي م ا ن ا بما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم و أ ك ث ر تصديقا ب أ ق و ا ل نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك وجزاكم والسلام ورحمة وبركاته والصلاة والسلام على رسول وعلى وأصحابه وإن رب الله الله خيرا الله الحمد العالمين الله الأمين أسراط الساعة فيكم عليكم لله على آله أجمعين من أ ن يظهر موت ا ل ف ج ا ء ة نام وما ق ب ل نصيح ما عنده أ ي مرض وقع بس شالوه د ل يقومت دا ء من علامات الساعه وفي الصحيحين أ ن يمر الرجل بقبر أ خ ي ه فيقول يا ليتني مكانه من يجمر من المقابر مرتاحين لا مشاكل ولا هموم ولا رسوم مرتاحين الفتن الناس حسن هنائل كتبه لك لك تجي ضرائب والله هذي الواحد لا ولا ولا ولا أولاد ولا دراسة ولا ضرائب ولا يقول يقول دا من علامات ا ل س ا ع ة ومن أ س ر ا ط ا ل س ا ع ة والحديث في مسلم أ ن تعود ج ز ي ر ة العرب مروجا و أ ن ه ا ر ا وقد ب د أ ت واستصلحت الصحراء في ج ز ي ر ة العرب سواء كان في الكويت سواء كان في ا ل س ع و د ي ة سواء كان في قطر ز ر ا ع ة ونوافير وموايه انت تقول ا ل ش د ة جنويد ه من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وفي البخاري من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ودبق م ع ن ا ه خلاص ا ل أ ش ي ا ء دبق ترتيب المناسبه الشده في الناخر بعدها بعدها ما فضل إ ل ا الدجال حسنا كان قولي الدجال ده مرق ا ل ل ي ل ة دي مرق ا ل ل ي ل ة دي بصدق طوالي إ ن ه الدجال مرق ما, ما فضل إ ل ا الدجال أ ن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل م ئ ة ت س ع ة وتسعون فيقول كل واحد منهم لعلي أ ن ا الذي أ ن ج و رواه البخاري وقال بعض الناس أ ن الفرات سيحصل عن جبل من ذهب أ ي الذهب ا ل أ س و د و هو البترول وهذا غير صحيح قالوا ذا البترول والقتال الحاصل في العراق ده ا ل آ ن هو فعلا ب البترول م ا تقولي ل لا تقولي لا ت ق و ي لا تقولي لا ت ق و ل ل تقولي امريكا داري بترول ودائره دخل إ س ر ا ئ ي ل ا ل آ ن الموساد حركته ف ا ع ل ة داخل العراق ب ص و ر ة ق و ي ة جدا ب ا ل م ن ا س ب ة يريدون ل إ س ر ا ئ ي ل موطن قدم في أ ر ض الرافدين لكن الجبل داري السماجه جبل, جبل. جبل عديد تعدهب كي ده جبل ت ع ذهب الدهب الواحد ذهب وما ذلك على الله بعزيز ومن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ا ل أ خ ي ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا م و ل ا الحديث أ ح د الخليعين الحديث في صحيح مسلم يوشك أ ن يمنع أ ه ل العراق أ ن يجبى إ ل ي ه م ك ف ي ز أ و درهم يعني سوف يحاصر العراق قال ا ل ص ح ا ب ة مما ذ ا ك يا رسول الله قال من العجمي م ن ع و ن هم ذ ا ك من العجم والله خ و ا ن ا اي كلام شفت ي ك ل م ة قال رسول ك ن ل ان تتعلم قال من, من العجم ما معنى من ك ف ا ر م ع ي ن ي ن كل كفار العجم فنس ي ا عجم وما كفار ب ر ض و كرشاكو ر العجم اللوى المتحده ة ا ن ت ى ا ل ك ل ا م العجم ذي أ ن ا ب ش ي ل ة بخذ أ محل الامم أ ت ح د المتحده ويوشك ا ل ح د ي ث الآن ان يمنع أ ه ل الشام أ ن يجبى اليهم مدي يعني أ ك ل أ و دينار قيل ومم ذاك يا رسول الله قال من الروم العراق من العجم وفلسطين من الروم بقيت العجم ل ل ص ي ن ولا اليابان ولا الفلبين ما عندهم شغله مع الفلسطينيين ديه دي شغل أ م ر ي ك ا و ا ل إ ن ج ل ي ز في فلسطين اما العراق كل ذي الخشيه فجعل أ ن العراق يحاصرونه عجم والشام فلسطين وما حولها يحاصرونهم الروم بقيت ا ل ف ل س ط ي ن ا ي ن ي مرو الروم ذ ي ه م أ ب ن ا ء العيس بن إ س ح ا ق ا بن إ ب ر ا ه ي م ل أ ن ه كان للعيس العيس بن إ س ح ا ق تزوج عمه اسماعيل وأنجب ولدا أسماه الروم وكان بابنة إسماعيل أسماه عمه شديد ص فقال ر الأصفر أوروبا دي كلها روم وأمريكا دي كلها روم ة ولذلك كلها كلها يسمى دي دي بابن ف إ ن ه ق ض ي ة فلسطين أن الناس اللي عندهم كفل من الكفار أ م ر ي ك ا و ا ل أ و ر و ب ي ي ن الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي و أ م ر ي ك ا أ م ا العراق أ م م م ت ح د ة د ه حصل ولا ما حصل يوشك أ ن يمنع أ ه ل العراق أ ن ي ج ب ه اليهم قفز ي أ و درهم وقلنا مم ا ذاك يا رسول الله قال من قبل العجم يمنعونهم ذاك ويوشك يعني معناه قرب كان في زمنه أ ه ل الشام أ ن يمنعوا مدي, مدي أ و دينار وقيل مم ا ذاك يا رسول الله قال من الروم وفي صحيح مسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة إ ل ا والروم أ ك ث ر الناس عددا رواه مسلم القيامه ح د و م والروم أ ك ث ر الناس عددا ودا أ ش ر ب ا ل س ا ع ة الصغره ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة ب إ ذ ن الله عن علامات الساعه ة الكبرى ا أسأل ل ل ت ع الكبرى ى أن يوفقنا ي و ا إ م لما ي ح ه و ي ض وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يتقبل منا وإياكم يأخذ أجمعين منا يتقبل البر إلى و أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا و أ ن يصلح أ م و ر ن ا يا رب العالمين أن ن يصلح د ي ان ا ا ل ت يصلح فيها ي معاشنا وأن يصلح لنا آ خ ر ت ن ا التي إ ل ي ه ا معادنا و أ ن يجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر و أ ن يجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير اللهم يا ربنا و يا مولانا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة و في ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه و صحبه وسلم ت ق و ل خ ت ا د